سجدت باسمك إلهي علي الشاني يا الواحد الفرد نظر منك تغنيني يا الواحد الفرد نظر منك تغنيني سجد لعز جلالك جسمي الفاني خلعت عز الملوك ورجفت يديني خلعت عز الملوك ورجفت يديني لك جيت ساعي إلى مكة بوجداني يا مالك الملك بالرحمة لاقيني لك جيت ساعي إلى مكة بوجداني يا مالك الملك بالرحمة لاقيني وكانت مصابيح مكة نور رباني كان الملائك محيطة بالمصلين بضم من النور حياني واحياني يا خالق النور انت بس تهديني يا خالق النور انت بس تهديني سجدت يا واحد الفرد نظره من كتانيني يا واحد الفرد نظره من كتانيني سجد لعزك جلالك اسمي الفاني خلعت عز الملوك ورجفت يديني خلعت عز الملوك ورجفت يديني في سججتي رنجين في سججتي رمجين في سججتي رمجين, رمجين عفوا وضراني وفي سجدتي راجين عفو وغفراني دعيت الاثنين دايم حبهم ديني وبو راشد لذي بالديني والصاني وبو يا زايد لذي فضلهم غطيني دعيت الاثنين دايم حبهم أبوي راشد لدي بالدين والصراني أبوي زايد لدي فضل همغطيني وانا على مدح زايد داعين جاني اسم الموده وحب في شرايني وزايد ونادبنا في القلب بنياني وزايد أصيدي وأبياتي وتلعيني وزايد أبوي الذي ما ارضى مع ثاني وزايد عيوني وشوفي ليه يدليني وزايد أخوي وصديقي وكل خلاني وزايد عظيم وعزمي ومن يجديني وزايد عظيم وعزمي ومن الله <تصفيق> عليش يا الواحد الفرد نظره منك تغنيني يا الواحد الفرد نظره منك تغنيني سجد العزة يا جلالك اسمي الفاني خلعت عز الملوك ورجفت يديني خلعت عز الملوك ورجفت يديني وتاريخ زائد فلا يحتاج براني ففي ذر المجد رايات ياشيني وهو الموحد وهو الأول الباني. شاهر الإمارات, الإمارات من المغرب إلى الصيني وزايد يحب العدالة حط ميزاني للعل والظلم عنده ما لهم عيني ملاذ للناس من داصي ومن داني تجي من صروف الدهر لمحيني قالوا يوزنون الخلق مع زايد بميزاني زايد على الناس راجح في الموازيني ما كان عن طاعة الرحمن متواني يمني على الحق ما يخشى المظليني يسيرة المجد هل شهدت إنساني يزيد زناه ومعروفة على الزين. سجدت بسبب إلهي علي الشاني يالواحد الفرد نظر منك تغنيني يالواحد الفرد نظر منك تغنيني سجد لعزة جلال جسمي الفاني خلعت عز الملوك ورجفت يديني